لا جناح عليهن في آبائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهم قَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَلَا إِنَّ أَبْنَاءَ أَزْوَاجِهِنَّ ولا, وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله كان على كل شيء الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَأْثَمَةٍ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَالَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَأْثَمَةٍ فَقَدِ احْتَمَلُوا هذ يقل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن يا ايها الذي يقل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم ذٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَنَ ذٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فِيهَا إلا طليلا لئن لم يَقُولُ فِي الْمَدِينَةِ لَهُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَفِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفَوْنَ أُخِذُوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ